بسم الله الرحمن الرحيم عبث سوى تولى انجاء وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى ان ما من تصدى وما عليك ألا يزكى وأما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 من أن شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقضما فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا 121. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قترة أولئك هم الكفرة الفجرة